اللهم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد الله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز له عتق الرهن لان فيه إضرار بالمرتهن واسقاط حقه اللازم فإن فعل نفذ عتقه نص, نص عليه, عليه لانه محبوس لاستيفاء حقه فنفذ فيه عتق المالك كالمحبوس على ثمنه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز له عتق الرهن الكلام في باب الرهن فيما يجوز وما لا يجوز والمؤلف رحمه الله تعالى وضح الرهن وأحكامه وبينها لأن الناس في حاجة إليها والكثير منهم يتعاملون فيما بينهم بالبيع والشراء والقرض وغير ذلك بالرهن والله جل وعلا بين في كتابه احكام البيع والشراء الحاضر والمؤجل وما يحتاج الى كتابه وما لا يحتاج الى كتابه فان لم توجد الكتابة فالرهن يؤدي الغرض في انه يضمن لصاحب الحق حقه وقد نص الله جل وعلا على ذلك في كتابه العزيز فقال عز من قائل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة لأن فيها ضمان لحق صاحب الحق إذا لم تمكن الكتابة أو كتبت الكتابة ولكن ما كفت صاحب الحق يخشى أن يضيع حقه مع الكتابة فالرهن حينئذ يضمن حقه بإذن الله إذا كان مقبوضا عنده وبين المؤلف رحمه الله تعالى ما يجوز للراهن فيما مضى وما لا يجوز له ونحن الآن في ما لا يجوز للراهن قال رحمه الله فصل ولا يجوز له عتق الرهن من المعلوم ان الرهن ملك للراهن جعل وثيقه عند المرتهن فمثلا اخذ الرجل من اخر بضاعة او شيئا ما واعطاه الاخذ رقيقا له رهنا بالدين هل يجوز للراهن الذي هو المالك للرقيق ان يعتقه تقدم لنا انه لا يجوز للراهن ان يبيع الرهن الا اذا اراد بيعه لسداد المرتهن ولا يجوز له ان يهبه ولا ان يجعله صداقا ولا ان يجعله عوض خلع لان حق الغير تعلق به فلا يجوز له ان يتصرف فيه تصرفا يضر بالغير هناك امور قربة لله جل وعلا يتنازع الشيء هذا امران قربه لله جل وعلا الذي هو العتق من اعتق رقبه اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار فالعتق من افضل القرب ولذا جعله الله جل وعلا كفاره لعدد من الخطايا عتق رقبة قتل الخطأ فيه عتق رقبه الظهار عتق رقبه كفارته الجماع في نهار رمضان عتق رقبه كفارته اليمين التي يرجع عنها صاحبها اليمين التي في المستقبل ليست اليمين الغموس اليمين التي تدخلها الكفاره من كفارتها عتق رقبه فالاسلام يتشوف الى العتق ويامر به ولا يريد الرق لكن الرق سببه الكفر المسلم ما يكون رقيقا الا اذا كان كافرا اول استرق لكفره او كان ابوه فاسترق أبوه وذريته أو كان جده أو كان جد جده وهكذا فأصل الرق سببه الكفر فقط ما يكون المسلم رقيقا حال إسلامه بعد أن لم يكن رقيق أبواه لا يملكان بيعه ليكون رقيقا ابدا وانما الرق اصله كفره او كفر اصل من اصوله فسرى عليه فاذا كان هذا سببه فالإسلام يتشوف بعد اسلام الرقيق ان يعتق يطلق سراحه يعمل ويتصرف وينفع نفسه وينفع ذويه وينفع اخوانه المسلمين وينفع مجتمعه ما يكون رقيق يباع ويشترى كالدابه فالرقيق يتجاذبه امران اذا كان رهنا رضا الله جل وعلا وطلب الثواب الذي هو العتق الحق الثاني حق المرتهن المرتهن يقول أنا أعطيت مالي لفلان وأخذت منه رهنا لأجل إذا تباط علي أو أعسر أو عجز عن السداد يباع هذا الراهن والسوفي وليس المرتهن هو الذي يبيعه ولا الراهن هو الذي يبيعه إلا إذا تراضي على ذلك واذا لم يتراضيا فيبيعه الحاكم القاضي يبيعه ويعطي المرتهن حقه ويرجع الباقي للمالك الذي هو الراهن ففي الرهن حق للمرتهن هل يجوز للراهن الذي هو مالك الرقبه ان يعتقها وهي رهن قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز له عتق الرهن يقول يرحمك الله اليس الاسلام يامر بالعتق ويتشوف اليه ويحرص عليه كيف تمنع الراهن من ان يعتق يقول نعم امنعه لان هذا الرهن تعلق به حق الغير فما نبطل حق الغير لأجل أن هذا يتقرب إلى الله لا يتقرب إلى الله بما يجوز له التصرف فيه أما ما لا يجوز له التصرف فيه فلا يجوز لا يجوز أن يعتق نفسا تعلق بها حق زيت ولا يجوز له إطق الرهن لأن فيه اضرارا بمن؟ بالمرتهن صاحب المال وإسقاط لحقه وإسقاط حقه اللازم لأن له حق في الذمه من اين يستافي فان فعل انتجرى وعزم الراهن واعتق نقول حينئذ ان العتق لا نبطله نفذ نفذ العتق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد هزلهن جد النكاح والطلاق والرجعه وفي بعض الروايات النكاح والعتاق والرجعه على اختلاف في الفاظ الحديث ورد من ضمنها العتاق يعني العتق اذا اعتق ولو انه ماجح يؤخذ بهذا فان فعل نفذ عتقه وهل يسقط حق المرتاهم لا ما يسقط حق المرتاهم في الذمه لما يرحمك الله قال لأنه محبوس لاستيفاء حق لأنه محبوس لأن الرهن محبوس ليس هو نفسه حقا للمرتهن وإنما هو محبوس لحق المرتهن محبوس لحقه وحقه في الذمة فلا فليس في عتق الرهن تضييع للحق بالخلية الحق محبوس كالمحبوس على ثمانه يقول لي هذا نظائر في الشريعه ليس هذا وحده رجل اشترى شيئا ما شرع رقيق اشترى رقيق البائع يقول ادفع الثمن. انا بعت عليك الرقيق باشرة الاف اعطني العشرة يقول اعطني الرقيق وصله الى البيت واحمر لك العشرة قال البائع بائع الرقيق لا يا اخي خل الرقيق عندي بهذا معزز مكرم يأكل ويشرب وراح جب العشرة وشو نسمي الرقيق هنا الان محبوس على الثمن ما سمحت نفس البائع ان يدفعه للمشتري حتى يقبل الثمن مثل لو اشتريت ثوبا من, من صاحب الدكان وقلت له ما معي دراهم اشتريت الثوب بخمسين ريال وقلت ما معي دراهم اعطني الثوب واجيب لك الدراهم قال لا يا اخي خلوه هنا خله هذا وارح جب الدراهم وخذ الثوب الثوب بيع و بيعه وانتهى لكنه محبوس على الثمن لانه يخشى صاحب الدكان ان تاخذ الثوب ولا تاتي بالدراهم فقال خله هنا وارح جبها الدراهم وتاخذ الثوب كذلك الرقيق محبوس يعني مبقا عند البائع حتى يحضر المشتري الثمن لو اعتقه في هذه الحال ما في رهن انما هو محبوس على الثمن فقط اليس جائز يعني اشترى الرقيق بعشرة الاب وراح للبيت يجيب القيمة وبعدين التقى بطالب علم او حضر ندوة او درسا من الدروس وسمع ما في العتق من الثواب العظيم عند الله فقال لي اثنين من عنده انا قبل نصف ساعة اشتريت رقيق اشهدكم اني اعتقته الا ينفذ بلى ينفذ مع انه محبوس على ثمنه والعتق نفذ يروح يذهب يأتي بالدراهم ويسلمها للباية والعبد عتق بهذا الكلام فيقول كالمحبوس على ثمنه يعني الرهن مثل المحبوس على ثمنه المبيع وقيمة الرقيق الذي اشترى بها الرجل في ذمة المشتري ما تضيع على البائع ولا يقال ان العبد عتق انتهى ولا انسى لك شيء لا القيمة في الذمة كالمحبوس على سمنه وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله يقول هذا العتق فيه ثواب لكن فيه حق لغير يمكن يكون المشتري لهذا الرقيق مؤسر ما عنده دراهم فيذهب الرقيق على البائع والمشتري ما نقد له شيء نعم وفيري وعنه وعنه لا ينفذ عتق المؤسر لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره فاختلف فيه فاختلف فيه المؤسر والمؤسر كالعتق في العبد المشترك وعنه رواية عن الإمام يحمد رحمه الله قال لا ينفذ عطق المعسر فرق بين المعسر والموسر المعسر اشترى رقيق بعشرة ألاف هي الموجودة عنده أو ما يملك منها شيء لكن يقول عل الله يرزقني أخذ أخذ الرقيق بعشرة الاف واعتقه بحث يلي دراهم يسدد ما في شيء موسر قال الامام احمد في هذه الصورة ما ينفذ العتق لان في هذا العتق تضييع لحق البائع البائع باع رقيقه لانه محتاج لدراهم باعه بعشرة الاف ليسدد بها ما جاءوا عشرة الاف رقيق راح يقول لا في هذه الحال ما ينفذ العتق لأن العين التي هي الرقيق تعلق بها حق شخص يدفع قيمته ويعتقه لكن قبل أن يدفع قيمته ما ينفذ عتقه وعنه لا ينفذ عتق المعسر لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره من هو صاحب الحق المرتاهن يبطل به حقه يضيع حقه حقه في الذمة لكن معسر لو كان غني نعم ما ضاع الحق يسدد لكن معسر واعتق فاختلف فيه الموسر والمعسر كالعتق في العبد المشترك يقول يختلف الحال عتق شخص موسر نعم ينفذ لانه يستطيع السداد عتق موسر يقول لا ينفذ لانه يضيع حق المسلم ما عنده سداد مثل من اشترى مثلا شيئا ما بدراهم وليس معه شيء ولا يملك اخذ ما اشترى وتصدق به يقول الصدقه حسنه ومستحبة وانا ابحث عن الاجر اجر منين هذا حق الغير منين سدد قال يرزق الله سنتين ثلاث خمس عشر سنين يجيب الله نصيب ان شاء الله وسدد هل يؤجر في هذه الحال لا لانه تصدق بحق غيره تصدق وماطل والصدقه مستحبة والمماطله محرمة والتحيل على الغير محرم فما يجوز لمن لم يكن عنده سداد ان يغر البائع يزيد له خمسة ريالات او عشرة ثم يبيع عليه طلبا لهذه الزيادة ثم يذهب الكل لا يحرم علي هذا لأن هذا من التغرير يقول له نعم أنا أشتري منك وأزيدك عشرة ألاف لكن ترى ما عندي شيء الآن وتصبر علي حتى يرزقني الله سدادا فأسددك انظر صاحب الدكان هل يوافق لا؟ ما يوافق يقول لا يا أخي أبيع بنقص عشرة عشرين وأخذ حقي ولا أبيع بزيادة عشر أو عشرين ويضيح حقي كله فاختلف فيه الموسر والمعسر كالعتق في العبد المشترك كالعتق في العبد المشترك سبق ان نمثل بهذا كثير قلنا مثلا ثلاثه اخوه لهم رقيق احدهم اعتق نصيبه الذي هو الثلث نقول للمعتق هذا خيرا فعلت أنت افسدته على أخويك يا أخي صار الآن وبعض فعليك أن تشتري حق أخويك وتجعله كله حر قال نعم أستطيع نقول اذا يلزمك ونجبره بشراء نصيب أخوي بقيمة مثله ليتحرر العبد كله قال ما عندي انا لا املك لا ريالا ولا فلسا ولا غيره ما املك الا هالرقيق ورثت ثلثه من ابي نقول اذا لا ينفذ عتقك الان لا ينفذ عتقك لانك تفسد على اخويك ان كنت تستطيع شراء حق اخويك فبها ونعمت او ان اخويك وافقوا على العتق ويعتقون نصيبهم بحسن. لا هو يملك ولا اخواه وافق. نقول اذا ما ينفذ عتقك حتى تملك مقدار قيمة نصيب اخويك وتعتقه كله. فالرواية الثانية تقيس على عتق العبد المشترك انه لا ينفذ عتق العبد المشترك عتق الموسر ينفذ لانه يملك يسدد عتق المعشر لا ينفذ لانه لا يملك سداد قيمه نصيب اخويه نعم فان اعتق المؤسر فعليه قيمته تجعل مكانه رهنا لأنه ابطل حق الوثيقة بغير إذن المرتهن فلزمه قيمته كما لو قتله فإن أعتق المؤسر انتهينا من المؤسر أن فيه روايتان إحداهما تقول يجوز وهي المقدمة والروايه الاخرى تقول لا يجوز عتق المعسر دون الموسر طيب الموسر اعتق وهو رهن لا يزال الرقيق رهن يقول فان اعتق الموسر فعليه قيمته قيمه هذا الرقيق وتجعل رهنا مكانه تقدر قيمته متى يوم بعتقه تقدر قيمته يوم عتقه وتجعل رهنا مكانه فعليه قيمته تجعل مكانه رهنا لانه ابطل حق الوثيقه بغير اذن المرتهن لان الرهن هذا وثيقه وابطل حق المرتهن بعتقه بغير اذنه لكن لو اذن لو جاء الراهن وقال للمرتهن يا اخي حقك عندي وارجوك ان تاذن لي في عتق هذه الرقبه قال اذنت لك صح ولا يلزم ان يؤخذ منه شيء الرهن لانه اذن المرتهن لكن اذا لم يأذن نقول ننظر قيمه الرقيق وقت عتقه فتجعل رهنا مكانه كما لو قتله السيد قتل رقيقه خطأ وإلا فما يجوز للمسلم أن يقتل نفسا مسلمة أو مستأمنة عمدا ما يجوز للمسلم أن يقتل مسلما إلا بإحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وهذه كلها لابد أن تكون بحكم الحاكم وهم من نفسه يقدم ويقتل لكن السيد قتله خطا فنقول أنت أفسدت الرهن هذا على المرتهن فنأخذ قيمته منك ونجعلها رهنا مكانا. نعم. وإن أعتق المعسر. فالقيمة, فالقيمه في ذمته ان ايسر قبل حلول الحق اخذت منه رهنا وان ايسر بعد حلول الحق طولب به خاصه لان ذمته تبرا من الحقين معا وتعتبر القيمه حين الاعتاق لانه حال الاتلاف وإن أعتق المعسر فالقيمة في ذمته المعسر أعتق وعلى الرواية الاولى ان العتق ينفذ نقول اذا قيمة هذا الرقيق تكون رهنا مكانه قال لا باس نقول ادفعها يقول انا معسر ما عندي شيء ينظر في هذا المعسر ان انشر قبل حلول الحق اخذت القيمة رهنا اضاح ذلك رهنه هذا الرقيق بدين يحل في رمضان ثم انه في شهر ربيع الثاني اعتقه الراهن اعتق الرهن نقول ناخذ منك القيمه ونجعلها رهنا مكانه يقول نعم لا باس لكن الان ما عندي شيء متى ما ايسرت اعطيتكم القيمه ان شاء الله ايسر الرجل في شهر جمادى ساق الله له رزق فصار عنده بمقدار قيمة العبد فنأخذ قيمة الرقيق هذه ونجعلها رهنا عند المرتهل لأن الرجل ايسر قبل حلول الدين ولا يسوغ أن نسدد الدين قبل محله لا نا ناخذ قيمتها او نجعلوها رهنا مكانه الرجل اعتق وهو معسر وطالبناه بالقيمه وقال انا معسر الدين يحل في واحد رمضان في اول رمضان شاء الله للمعسر الذي اعتق مالا فايسر علم الله من نيته الرغبة في السداد وعدم اكل اموال الغير بالباطل ورغبته في براءة ذمته فساق الله له رزقا من حيث لم يحتسب في اول رمضان جاءه رزق من الله الان ذمته مشغوله بالدين وذمته مشغوله بقيمه الرهن بماذا نطالبه الان نطالبه بقيمه الدين لانه اذا شدد الدين درى ذمته من الرهن واذا سدد الرهن ما برئ الذمه من الدين فنطالبه الان بالدين الذي عليه يسدده يقول لنا في ذمتي الان قيمه الرهن الرقيق قيمه عشره الاف يوم نعتقه نقول لا. لا حاجه لنا الان في قيمه الرقيق وانما ذمتك الان مشغوله بهذا الدين والدين قد حل وانت ايسرت فادفع الدين الذي عليك ان ايسر قبل حلول العتق اخذت منه رهنا كالمثال الاول وان ايسر بعد حلول الحق طولب به خاصه يعني طولب بالدين لان ذمته تبرأ به من الحقين معا اذا سدد الدين برئة زمته من قيمة الرهن وتعتبر القيمة حين الاعتاق قيمة الرهن ما كيف نعتبرها هو اشترى الرقيق بعشرة آلاف وأعطاه رهنا بثمانية آلاف ولما اعتقه صار يساوي خمسة آلاف ننظر قيمة الشراء او ننظر قيمة الدين الذي جعل رهنا به او ننظر قيمته حال العتق ننظر قيمته حال العتق لانه وقت افساده على المرتهم فينظر قيمة الرقيق وقت عتقه وتأخذ رهنا مكانه إذا لم يحل الدين فإن حل الدين قبل في أثناء هذا فيسدد الدين ولا نطالبه بالرهن لأنه إذا سدد الدين برئ ذمته من الرهن والدين واذا دفع قيمته رهنا لم تبرئ ذنته من الدين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد الى اله و